أتبقنا <تصفيق> مرة اتبقنا مرة تارت الانتسطينة للوقف في ضائف الدوم أو في يعني عندنا زارة طاية الانتسطينة للوقف اللي هي اسمها ايه اسمها ايه دي اسمها شغل فاشلوسس فاشلوسس ها فاشلوسس بسكي اسمها كده بالكامل فاشلوسس بسكي بالفايف small size intestinal stain the Small size intestinal stain large size size up to 8 cm centimeter. Small size from to 1.5 by 1.5 mm. Small size intestinal stain the loops. Ismaili. ها اتروكس اتروكس اتروكس اتروكس اتروكس هذا ان شاء الله سنأخذ الاتروكس اتروكس صغير مقلوب سمول سايز الموضوع اليوم هيتروفس هيتروفس نمو بزييد اسم المرض هيترو هيتروفياز اللي بيصاب بالمرض ده بيبقى بنسميه ان هو واخد هيتروفياز البيولوجي او الكوزر ايجنت في هيتروفس هيتروفس فيتروفس اللي هي the small تبع الريموت تبع زي ما احنا عارفين the smallest intestinal loop in human اصغر وحدة في الأمعاء اللي هي الريموت في الهيوم الهابيتات في the small هي طالما الأمعاء الدقيقة هيبقى الحيوانات في the small, intestine. small intestine بس هي كلكم شفتوا في هالسوابا سريري اللي انتستينت في وديبلي تبقى غائرة داخله جوه ديبلي انبديد اللي او المان الديفيديت المان عندنا الانيمال ايتينج الفيش الحيوانات اللي تأكل الـ الـ السمك زي ايه زي الدوم وغيرها من الانيمال ايتينج فيش. ليه؟ لان الفيش هنا هتلعب دور second intermediate host هيبقى عليها حاجة اسمها الانسيستن متا ساركاريا او فيتروفيس اتروفيس لو انسان كالها هيصاب بيه الهتروفياز الفيش الانسيسترميدية بين او اللي بتبقى على شواطئ المياه اللي هي ووتر عندنا نوع اسمه ونوع اسمه سولت ووتر والنوع الثالث براكش حي كده ان بتوين يعني الـ الـ الحته اللي فيها الميه العذبه مع الميه المالحه زي عندنا في مصر مثلا آه التقاء النيل مع البحر المتوسط المنطقة بتاعه الدلتا اللي هي دمياط ورشيد فوق دي الناس اللي هناك بيبقوا لحد كبير بيتكسر الاصابه بالهيتروفيا ليه عشان السنين موجود البيئة الايكولوجي او الانفايرمنت بتعرفوا السنين اللي هي الحته بتاعه البركيشوطه ايري السيكند انترميديت هوست الفيش السيكند انترميديت هوست الفيش ليه لان زي ما, احنا زي ما حنشوف. بتنزل من الهيومن تروح على السنيت تطلع منها طبعا بتبقى بتبقى الميروسيديم وبعدين تطلع من السنيت المهم انه بتوصل الى الفيش عشان تـ تـ أه... تحط الستيج انفكتيف ستيج اسمه انسيستد ميتاسركاريا انسيستد على الفيش ماست على الفيش ماست انواع السمك اللي قلت عليه بالتحديد الميوجل والتلابيا الميوجل والتلابيه اللي هو الايه اللي هو السمك البلطي طبعا معروف سمك الايه سمك البلطي الجيوجرافيكال الهيتروبيهات الزي ما انا قلت لكم بيكون موجود في مصر في ايجبت وفي الميدل ايست وفي الشرق الاوسط وكمان الفارس لو شفنا اللايف سايكل لو شفنا اللايف سايكل هنمشي بنفس الخطوات اللي احنا مشينا في اللايف سايكل دابقة في الفجولة وفي الفاراجونيماس هنلاحظ ان الايج الايج هنا فيها خلاف عائل الا الباقيين انها فيها مديور ميراشيتين يعني بتنزل امبريونيت مديور ميراشيتين سمعنا صوت لو سمحت سمعنا صوت لو سمحت سمعنا صوت طلعوا لي قدام في في الكرسيين اللي قدام دول وحد حدش يرجع ورا اخر صفين يجوا هنا اخر صفين ورا يجوا هنا بسرعه بسرعه والا هيبقوا بره اخر صفين يجوا نظام الجهوده ده ينفعش عايش نحو الكاربين صفين دول عايزهم يتملوا صفين دول شرعة جمال أكبر ومطالب في السنة النهائية كنا بنتخانق على الصف الاول نتخانق خناق والله اصلي انا ما كنتش بقعد في الصف الاول طلعت مزاجي ورحت الصف الاول اخر سنه فدخلت وسط زمايلي دخلت ما... ما عارف ان هم هيتضايقوا يعني. يعني كل واحد حاجز مكان من سنه اولى بس انا حبيت يعني. فروحت داخل بدون حاجه يعني عليكم ورحت جامد تضمر يعني بدات ايه يعني ايه اللي جاي بده احنا حجزنا واجرنا وكتبنا عقد مع الجامعه والكرسي رقم واحد يعني, يعني ايه اللي بيدور جواهم يعني قلت لهم يا جماعه يعني انا مثلا ايه يعني افتكروني مثلا يعني انا مش مصري زيكم مش مسلم زيكم ايه اللي يمنع النجوز في يعني خلاص يحكوا السنه اعدي بس الصف الاول قلنا بنعتبره ده صحيح الاستاذ ممكن ياخد حد من الصف الاول يساله بس برضه مش بدخر كتير يعني اشمعنا بتاع الصف الاول اللي حاسبه وانا ممكن اشيل بتاع الصف التاني ممكن ما اسالش خالص بحيث اللي عاوز يتكلم بيتكلم انا مش مش عايز يتكلم خليه ساكت احصل فنرجع تاني نكمل الموضوع الايج هنا تنزل امبريونيتد مع الميروسيتيا تمام مع اللي هو اللي هو الجنيه مع الميروسيديوم وفينز البليستون بتاع مين بتاع الديفينيتيف هوست اللي هو الهيومن والريزيرفوار هوست اللي هم مين الانيمل يعني اي نوع من الانيمال دكتور والكاز اللي هم الانيمال ايتينج <سؤال> كلام حلو الايجستس بالاسنين فيرست انترميدييت هوست في الميه والميراسيديا هاش زي ما احنا عارفين وتتحول الى سركاريا السركاريا بعد كده اميرج من السنير وبنتريد الايه السكن بتاع الفيش اللي هو السكند انترميدييت هوست وهي السست في المصر بتاع السمك بتعمل حاجة اسمها الميتا اللي هي الفكتف ستيج يبقى هنا الفكتف في حالة الليتروفس اللي هو اللي هو ميتا على الفيش مصد زي ما احنا قلنا هوست بعد ما اللي هو الانسان يعني بعد ما يعمل الانجيشن للفابل ميتا سيركاريا في في النم او الاندركوكد فيش يعني اللي هو السمك اللي هو مش مضي بشكل ايه بشكل جيد وطبعا كلمة بايبل بت... بتفهمنا انه عشان يكون الطفيل او اللار بذيذ لازم تكون بايبل بايبل يعني عايشة بمعنى انها لو ميتة في المصل مش هتعمل انفكشن يعني ايه مش هتعمل انفكشن يعني مش هت... مش هتتحول لأضلت في جسم الانسان مش هتتحول لايه لأضلت في جسم الانسان ده طبعا شكل الاتروفس شفناها لو انتم فاكرين في العملي شفنا الهتروفس وقلنا شكلها بير شيب عامله زي الكوميترا كده شكلها بير شيب وادي شكل اللي هو الهتروفس وطبعا فيها سكر زي ما احنا عارفين الاورا والبلتر والسكر والجنتال سكر الكلام اللي بيتطبط على كل التريماتود الجنرال فيتشر في اوف دي وديه زي زي الماشورلا وزي زي البراجوريماس غير المفروضات احنا عارفين كلهم غير المفروضات ما عدا الشستسوما هي الايه هي اللي, هي اللي سيبقى لها 6 برضو شفنا احنا ما شفناهاش بس شفنا الكاركترستيك فيتشار بتاعتها انها أوبل وانه هو اللون بتاعها لايت براون والكونتينت بتاعتها مهمة جدا ان فيها ماتيور ميلاثيريا لو احنا لاحظنا قبل كده ما كناش بنقول حكاية ان الماتيور ميلاثيريا كان بيبجى اماتيور ده الفرق يعني بين الهيدروفس وبين الايه وبين الاثر دريماثور الموضوع في الفيكشن اتفقنا عليه اللي هو باي ايتينج ان الانسان يأكل الاندر كوك او الفيش سولتيد فور ا شورت تايم طبعا انتوا عارفين اللي هو اللي هو الفسيخ السمك المملح السمك المملح بس مفروض بياخد درجه الملح طويله عشان تعمل كيلنج ل اللي, اللي هو البارازايت فلو استعجلوا عليها ما أخذش التنميح الكفاية أجل من 10 قيام بيكون التنميح الكفاية الميديا ساركالي اللي هي موجودة في الفيش مصري في السمول انتستين إيه اللي حيحصل لو الإنسان فيش المصري فيها الميديا ساركالي الميديا ساركالي إجزيست فهذا المكان تنميح الكفاية تطلع من السيس تطلع من السيس وتبقى لوجة بين الانتستين والبلاي وتتحول إلى أضغط اللحظه دي اللي هي المتسكرات تتحول الى ايه تتحول الى اضافه اللي هي بتحط الاج بعد ثلاث اسابيع from infection. ليه البيض after three weeks of from infection زي ما اتفقنا وقلنا ما, ما نفكرش ان لما يبقي البرازيل صغير يعني معناها الخطوره بتاعته قليله حاجز هاجيجيتيروس برغم انها يعني السمولست انتساينر لكن بيحصل منها حاجه خطيره انه الايج عشان بتاعها السمول ده, المزهر ده, المزهر ده, المزهر ده ممكن ان هي تعمل امبولاي تعمل سدة تعمل جلطه تعمل امبولاي اند والبرين وطبعا هيفصل في الحالة دي ان هي تعمل في شكل ايه؟ في شكل اللي هي اللي هي سرومبر اللي هي ايه؟ تصلب او سادة في الوعاء قدامه فطبعا دي عملي خطيرة جدا ممكن تفصل بسبب قفيل, قفيل صغير هو اصغر وشكل عام الهتروفيس بتعمل انفلاميشن في المكان اللي هي موجودة فيه لان هي ديبلي امبيدد بتوين الهتروفيس to embedded between the intestinal w tej chwili w tej chwili w tej chwili w tej chwili w tej chwili w tej chwili w عنده chwili w tej chwili w tej مع mucus <muchy _> حقيقة جمعانا كذا, كذا سامبل كده من السطول ليه مش بنجيب سامبل واحدة بنروح المستشفيات ونجيب يعني اليوم اللي بكونه في المستشفى بجمع السامبل اللي جات في اليوم ده واحدة فيهم حتى جيها ميوكس مع ضيارين بيبان الميوكس بيبان حاجة لزجة كده مع الايه مع, مع السطول نوع تاني بتلاقيه لونه مخضر كده نوع تاني بتلاقيه كوليستبيتز او بتلاقيه هارض ناشف كده نوع نؤدي يعني على حسب لازم الفيزيكال فيتشر دي الشكل اللي هو أنا شايفه بالعين بسجله في الأول بقول ان ال الاستول ده يا اما سوفت يا اما هارد يا اما براون يا اما يلو يا اما جرين يا اما يا اما فيه ميوكوس فيه بلاد دي لازم اسجلها في الأول قبل ما ابدا افحص ايه قبل ما افحص العينة بعد فحص العينة شفت اللي فيها بقى بقى بعاطف دمعده العينه دي نيوكاس الدائريه وانا شفت مثلا هيتروفس ايه يبقى فعلا ان الكلام هو ماشي مع بعض ان ايه شكل السامبل ماشي مع ال ستول اكزاميناشن في حاله الهيتروفس الهيستوري دائما بنقول ان الهيستوري ليها اهميه في موضوع الدياجنوزس بتاع البارازيتك انفيكشن لانه الهيستوري فيتنج جرين او سورس الفيش سمك مملح او جريل يعني مشوي بحيث ان النار ما دخلتش كويس وعمل الطهي للمصري بتاع الفيش وده بيقول في خلال اسابيع قليله من الفحصه ومن الاصابه كمان جو فيه دياريه وابدومينال ديسكومفورت يعني مشاكل في الابدو الكلينيكال بيتشر خلاص اتفقنا انها ليها اهميه اللاب اللاب دايجنوستس نعمل ستول ديشن للايج في الدايركت تسمير الأول اللي هو الدايركت بوت ماونت وبعدين بنعمل بالكونسنترشن تكنيك هنأخذ ان شاء الله الاسبوع بعد القادم هنبدأ في الاستولج جامينيشن الدايركت بوت ماونت وبعدين الكونسنترشن وبعدين الاستولج فبعض الحالات بيبقى مهم جدا ان انا اعمل كونسنتريشن تكنيك زي الحالة بتاعه النهارده الكونسنترشن تكنيك بنعمله ليه في حاله الهيتروفس الهيتروفس مهم فيها الكونسنترتيشن تكنيك اا عشان اللو انفيكشن بيكون العدد البارازايت في البيشنت اقل من 100 وبالتالي هيبقى الايج ميسد باي الدايركت ووت ماونت الدايركت ووت باخد باخد جزء بسيط جدا من المستول على سلايد وعليها نقطة صلاين وعليها نقطة ايودين وصفه جسمها ذلك في المعمل بينما الكونسنترشن تكنيك اني اخد واحد جرام من السامبل واحط عليها فورمالين واحط عليها اسيتال اسيتات وبعدين اسنطر اسنطر بحيث بناخد السيدينج حته السيدينج الكونسنترشن اللي انا بعملها دي اللي هي بالسيديمنتيشن بتدي فرصه للالج اللي كانت متناثره في الانبوبه انها هي تتجمع كلها فين بحيث لما ابحث اشوف على طول الايك تحت الميكروسكوب فعشان كده الكنسنتريشن تكنيك مهمة في حالة الهتروفس الكنسنتريشن مثل R.Baddy since the daily egg output is low the daily egg output يعني العدد البيض اللي بينزل يوميا من المريض قليل the daily egg output is low. أنت أنت إيه اللاتيسيفشن بيبي من 1000 ورم يعني في في فبالتالي لو عملنا هذا ذلك بيحصل إيه مش حلاقي حاجة. نعرف بعض أساميها. زي Control Avoid eating insufficiently or fish. 10 ايام اللي هي اقل من 10 ايام اتعرضت للملح وطبعا السنيتري اليمنيشن اوف فيس عشان موجود الهج فيها وانه ما يبقاش في ان يحصل كونتمينيشن مع الوتر سورس السنيير كنترول السنيير كنترول مهم جدا في موضوع كل الحاجات اللي بيصبر فيها السني سواء الفاشيولا سواء الشستوسوما سواء التروفس مهم جدا ان نعمل سنيير كنترول السنيير كنترول طبعا فيها ممكن بالكبر صار او ليها طبعا بي بايه بايه بيولوجيكال بي بيو كونترول معنا كمان موضوع مهم اللي هو موضوع ايه موضوع الشستوسوميات او اللي هي البلانسياز او البلط فلوكس احنا خدنا السباينال فلوكس وخدنا لانج فلوكس وليبر فلوكس ليبر فلوكس النهاردة هناخد اللي هو الـ الـ البلاد فلوكس تمام فلوكس. فلوكس معناها انه هيدخل على اليوم بودي ويمشي في مع ودي عملية خطيرة جداً طبعاً بيمشي زي ما قلت لك عكس تيار الدم طبعاً الأول الساركارية بتعمل بالتريشن للسكن بتاعت الإنسان تخشها عن طريق الجلد. والساركارية بتتحول من ساركارية إلى حاجة بنسميها شستوسوميول جوا الجسم بتفقد الديل بتاعها خلاص هي كانت فورك وسيركس ساركارية زي ما احنا اتفقنا الديل المشهوك ده تو ما بتعمل بالتريشن خلاص بتبقى تتحول إلى حاجة اسمها شستوسوميول بتمشي الشيست الميول دي وتتحول الى اضم جوا جسم الانسان تتحول عند البورتال البرتال سيركوليشن تتحول الى اضم طبعا ميل وفي ميل لان ده سيبلة سكس حالة الشيست سوم بيمشوا مع بعض زي ما شوفنا كده ان الميل ليه جانه وفرق الجروف وجوه منه الفيميل ويمشي مع بعض لغاية ما يلاقوا الميل اصبحت ايه داكت الدنيا يعني بدل ما هم مشين في ميل واسع زي ما تلاقي انت بسيارتك ماشي في شارع واسع وبعدين تلاقي ايه دخلت على شارع دي نفس الفصل نفس الفصل هم بيعملوا ايه بقى هم بيعملوا ايه كأني انت وصاحب دي كنتوا بتكلموا بعض بالسيارتين وبعدين لما الدنيا داجت والناس تزمرت قلت له خلاص ادينا فرصة ايه نخلي الناس تعجز فسبت العربية او تانية او خليتها تانية تمشي الورا شوين ده نفس اللي بيحصل لما بيلاقوا البنيول مش البين لما بيلاقوا البين كلمة البنيول معنى انه بين صغير اه تمام لما بيلاقوا الدنيا داقت بتمشي الفيميل او اكسو البين مش الميل نسيب الفيميل الفيميل بتعمل في الحالة دي ايه ديسيميليشن للإج بتنزل البيض طبعا بتنزل الإج ده مين تعشي استثمه الإج هنا بيلعب دور خطير زي ما احنا قلنا مع بعض في حاجة اسمها الباسولوجي او الباسولوجيك ستيج يعني كل برازايت ليه في باسولوجيك ستيج أو, او اللي هو بيعمل الباسولوجي هنا الباسولوجي ورغم من شوفت انت الميل شكله قطير ازاي وليه فيوتك كده على السكن والكلام ده والفي ميل طويلة وبتاع لكن الخطورة كلها جاية من الميل جاية من الايج اللي هي الصغيرة الايج برضو بتمشي مع تيار الدم في غاية ما تعمل ايه؟ تعمل المشاكل أو الرياكشن اللي بتعملها في الحتة اللي توصلها والرياكشن دي برضه هنشوفها مع بعض زي ما كان قريبة من القصة اللي احنا حكناها بتاع طبعا هنا ممكن في حالة الشيستوسوما ألاقي السموم على الانسان يسبب اخطر شوية أخطاء بحيث انها ممكن توصل كمان الى ضلعة البلاك كارسينوما ممكن يحصل عند الانسان بلاك كارسينوما بلادر بلادر كارسينوما بلادر اللي هي الوربلادر اللي هي الجول بلازما زي ما احنا عارفين انواع الشستسومة. شستسومة <تصفيق> شستسومة هيموتوبيا. شستسومة هيموتوبيا من اسمها كده هي يعني دم طيب دم يعني قريبه الى حكايه انها ايه بتاعتها في اليوريس. في, في بتاع حتى كده شبكة دموية عند البول بلادر، عند البلادر بتاعة البنية هذا، بألاقي الفينوس بلكسوس بتاعة الـ إيه البلادر. طيب، الجابونيكا والمانسونا يعيشوا فين؟ يعيشوا في الميزنتيريك بلكسوس. الميزنتيريك بلكسوس دي شوية برضو أوعية دموية بتعمل درينينج، بتأخذ من السموول واللارجينتيس اللي هي بنسميها الباول او الركتور، حتى دي بتاعة الايه؟ إيه بتاعة السموول كل نوع ايه مكان معين بيريش كل نوع دي ايه ايه, إيه مكان معين بيريش فيه مهم جدا الهابيتات زي ما انا عارفين بنعرفها في كل برازاية واللي هو الباسوجينيك والانفكتب استيج اللي هو السركاني هنا ما فيش كلمة متى سركاني زي ما سمعناها من شوية نيتروكس. هنا الانفكتب استيج السركاني بس فيش ولا انسيستي ولا غير هي زي ما هي كده عائمة في المية وتو ما ينزل بين ادم او واحد بيعوم مش عارف ايه تروح على طول داخله ايه داخلة في الجلد بتاعه لذلك دايما الاصابه بتبقى في السن الصغير اللي تشايلد ليه يعني حركه بقر او وبينزلوا في الترع الترع طبعا لو في زي نهر النيل في مصر هتلاقي موضوع الاستحمام في النهر ده عمليه يعني هي شائعه جدا في المدن وفي القرى وفي كله كله بيحب ينزل الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ ال اللي هو النيل يعني خاصة بشهر رمضان لما يبقى رمضان في الحر، لاقي الناس طبعا الناس, ب... الناس يعني ايه بسيطة ما فيش بقى اللي هو يروح نادي وحمام سباحة العملية مش مزاحة للجميع ثالثة الحاجة اللي هو المشروع للكل اللي هو نهر تمام؟ يروح ايه سالة الجلابية ويروح ايه سيبها على البر يطلع لجهة ما الجههاش ومش مشكلة حتى لما الجههاش مش مشكلة ويروح نعطط في, الـ في, الـ في الـ نهر النيل طبعا المية العزبة دي المية العزبة بتبقى يعني وصف وجود البيل هرسي وعلى طول الطفل او حتى الشاب يعني يلاقي نفسه ان فيه في البول دام اللي هي بنسميها الهيمات يورية, الهيمات يورية هيمات يعني دم ويورية يعني نيولم اه تمام فدي بتحصل خاصة مع الشستوزوما مينة صارم هي مات صارم يبقى همة هيمتو يبقى همة توبيا ما إحنا قلنا فيش استسوما همة توبيا وش استسوما جابونيكا وش استسوما منسوناية وش استسوما وجابونيكا ميزنتريك يعني انتست ميزنتريك يعني اسمه ولارج انتست الهمة توبيا لذا ويرين وهمات يوري همة توبيا يبقى همة تمام يبقى دايما في الاصابه بالهيماتوبيا الاقي اليكل قصه الهيماتوريا يعني ألاقي الدم نازل دم اللي قصدي البول اليورين يعني نازل ايه نازل دم طبعا على طول بيحصل فحص فضل معناها وما هي مش ماشية ولا حاجه هي اه ماشية بس في على الشط كده الميه تبقى راكدة يعني هي صحيح ماشيه جوه جوه ماشيه كويس اه بس الحته اللي هي على الشواطئ خاصه انت لو مشيت على الشط في مصر هتلقى السنيل ماليه الدنيا القواقع فدايما الحته اللي هي اللي هي راكده من الميه الحته اللي, اللي هي هاديه الميه فيها هاديه يعني اي اي اي يعني مثلا النيل لو ماشي كده وجاب حته راح عمل كده حته بسيطه كده بعيده عن المجرى المائي الواسع الضخم اللي بيجري وبقت شويه ميه راكدين كده بلاش الناس اللي هو المزارع البسيط اللي هو بيزرع الارض وفتح الخناة الخناة دي يالوا من النيف بطل يالوا من شبك الترع الترع طبعا بحركة المية فيها ابسط اهدف كتير من النيل نفسه فالترع دي قنوات ضيقة فبالتالي المية هادية فيها ودي فرص ان البلها سيتشتغل وتدمو وتخش القوقع تطلع من القوقع طبعا اللي الزرع ما بيتقصدش بالقديمش ما هياش تقيل تصيد زغر ديه بني يعني في طبعا لما الناس اللي بتدرس النبات في حاجات من الطفيليات بتاثر على النباتات بس مش هي البلهنسيه البلهنسيه تاثيرها ريفليكتد على الحيوان ما ما بتعملش اي تاثير على على الزراعه لكن طبعا المزروعات او الزرع يعني ليه من الطفيليات ما يصيب ليه علم كبير الطفيليات او او اذا كان فطريات او اذا كان بكتيريا او اذا كان حتى فيروسات كل دي برضه بتصيب النباتات زي ما بتصيب البني ادمين بس كل علم وليه ايه وله خاصيه تمام طيب زي ما هنشوف مع بعض البتريمتون زي ما خدنا في ال lungs اللي هي آآ آآ الليبر liver يعني liver الفشلة hepatika والlungs الباراجوني مسوس تمام اللي انتو خدنا الفشلولوس بيسكي والنتروبس وحنأخذ دلوقتي مع بعض ال فلوكس اللي هم ثلاث انواع شو اسمها هي ما طبيعي شو اسمه منسوناي شو اسمه إيه جابونش الاسم الديزيز شو اسمه سومياسس أو عشان الـ الـ العالم اللي كان اكتشف البيلهارسيا كان اسمه بيلهارس بيل وحتى فيه معهد مشهور في مصر اسمه اسمه معهد يدور بيلهارس. إيش اللي هي بتتسم برضو بيلهارزياسس blood parasitic disease blood disease مهم جدا مرض من الامراض المهمة الكوزة طيب ايه انتتابعه ضاي جينيتيك بلات فلوكس ضاي جينيتيك بلات فلوكس يعني ايه ضاي جينيتيك بلات فلوكس كل اللي خدناهم سواء بارابونيوس او فاشيولة او هتروكس ينطبق عليهم كلمة ايه مونو جينيتيك مش ضاي يبقى كلمة ضاي جينيتيك دي معناها ايه بالظبط سبب يعني في الذكر وفي انسان عندنا ثري مين مين, مين سبيشيز من, اللي هم من إيه دول مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين ان مين مين ان مين مين مين مين الهابيتات زي ما اتفقنا برضو وقلناها دلوقتي سنتطور خابه اللي هي البيناس بليكسس او بلادر، ده بحالة مين بحالة الشستيسومة منسوناي بلادر يبقى الشستيسومة هي نطوبي الميزنتريك الميزنتيريك بليكسس او ريكتا مباول او سمول و لارج ده يتطبق على مين على الشستيسومة منسوناي الشستيسومة ايه جابل دي اللي هي نسميها الهبيتاد هنقولها تاني درجة هنقولها تاني درجة About 74 countries Infected أو فيها نسبة عالية من الإصابة Infection rate الشيستيسومة في أفريكا والميدل إيست بتفتر الشيستيسومة هيماتوبيا برضو في أفريكا واللاتين أمريكا والميدل إيست الشيستيسومة المنصناي السيسومة جوانيكا ممكن منطقة الباسيفك الفاريس وعلى 20 ميليون بيبوا انفكتد الانفكشن يوزولي اكواير في التشايد دهود زي ما نحكيت لكم السن السن اللي هي صغيرة السن اللي هي صغيرة لذلك البيب اوف انفكشن قمة الـ الـ الانفكشن ريت عند عمر من 15 إلى 20 سنة من 15 إلى 20 سنة near في المناطق اللي هي القرى اصابه التكسن في القرى خاصه بالقرى من الانهار ومن لو في بحيرات يعني مياه ايه مياه عذبه ده شكل الشس دوما زي ما احنا شايفين ده الميل ولا الكميل ده الميل لان احنا قلنا ان هو ويدر او جرودر اعرض من الفيميل وشورطر واكثر منها كمان وطبعا السكر شايف باينها ازاي السكر اللي هي الورال سكر والجينيتر سكر وكمان باين الجينفوري الجروف لو انت شايف هنا هتلاقي فيه ايه اللي هو الجروف اللي هو الجيب اللي بيخش فيه الفيميل الحزة اللي تحت دي اللي هي الفيميل الفيميل سينر ولونجر، يعني هي ارفع واطول من الميل وزي ما اتفقنا ان السكر تبعها بتبقى موجودة صحيح بس ايه ال develop او none ويل develop لو كانت ويل develop كان بيجي ميل لذلك هي واحنا بصينا هنا الميل والفيميل كوبيلة هلاحظ ان السكر كبيرة وهنا السكر ايه صغيرة ايه ال, إل يعني مهيشه بين قوي إل بيلو إل يعني ال اللي ال, هي ال, ال, إل صغيرة يعني صغيرة ده الأضل تميل الأضل تميل زي ما شوفنا في العملي الأضل تميل وهنا طبعا واضح ان فيه كبيولا يعني ميل وكبير بس زي ما احنا قلنا ان التستس, التستس بي بيعمل سباليشن بدون الزبائن يعني نظام التستس هل هما فرو ولا في بلاستر بيفرق بين الجابونيكام وبين المنسونات وبين اليد وبين الهيماتوبيا وهل اللي هم فروه ده من سته وتسعه ولا عددهم من اربع او خانسة وغلوبيولا بس برضو فرو دي برضو بتفرج الانواع عن بعضها ده بالنسبة للميل ده بالنسبة لمين للميل وطبعا السكر والكيوتيكل اللي فيها كل الحاجات اللي احنا شفناها ايه مع بعض في الفي ميل الفي ميل واتفقنا ان هي هونجر وإن هي سينر وفيها أوبري وفيها أوبري ومن الأوبري ناجل اتفقنا ان يبقى كلهم اللي هي اللي هي أيوة اللي هي الميتالاين اللي هي المنطقة اللي تينا الأجياع الميتالاين جيلاند واتفقنا برضو ان اللوكيشن بتاع الأوبري بيختلف accordin to the species ممكن اللوكيشن يبقى فيه في الفيلز التسارت في التلت الأولاني ممكن يبقى في الميدل ممكن يبقى في اللاست ايه في اللاست او المستيريور بورشي ومنها ونازل بلاجي دايما الجزء غامي منها ونازل بلاجي ايه بلاجي الجزء اللي هو فيه بالبلاجي الآن ده دا ده اغمق فيه اليوم ودي كل اختلافات الجابونيكا مع المانسوناي عن, عن الهيماتوديو ده برضو شكل توضيحي بيبين الف ميل وي الايه من وزي ما شوفنا برضو حاجة تانية انتفقنا عليها موضوع الانتستاين انسيكا الانتستاين انسيكا دول اللي هم بيعملوا ايه بيعملوا تو برانش وفي هنا حاجة بنسميها يونيون اليونيون او الاتحاد بتاعهم ده مكانه زي مكان الاوبري مكانه بيدينا فارج في السبيشر اليونيون مكانه برضه اذا كان في الديستل ولا اذا كان في الميدل ولا في البروكسيمال برضه بيختلف من سبيشيز لمين تليكتل ودي طبعا اللي هي التستس التستيس زي ما كانت في السيسومة بينين شكلهم ازاي وهنا برضه الأوبري جاي هنا تقريبا في الميدل في الميدل وقدام اليونيون او انتستاينال تيبا الايك مهم الايك بتاعت الشستسومة وفي نفس الوقت واضح نفس الوقت واضح ليه عندنا الشستسومة منصوناي ليها لاترالس بايو اللي هو ده ليها لاترالس بايو وهي شد فين شد يعني تنزل في تنزل في الفيزيز يعني اخد عينة ستول واضح الهيماتوبيا ليها تيرمينال سبايد التيرمينال سبايد اللي هو ده ليها تيرمينال سبايد تيرمينال سبايد اللي هي الهيماتوبيا والدي في ايه في اليورين شد في مين في اليورين تنزل في اليورين ما تنزلش في الفيسيس عشان زي ما قلت لك قربها من البرادر ووجودها في البيناس بلاكسس وفي جوزلا ايه الجبوني كان فيها صفر من السباين في رديوست فيديوست يعني مختزل كده ما هوش واضح وبيحصل لها شيدنج في الفيصل بيحصل لها شيدنج في الايه الافكتس الايج بتاعه الهيماتوبيام بتاع وبتاع الجبوني بتنزل في باتش باتش يعني مجموعات مجموعات كده بينزلوا بتنزل في باتش يعني مجموعة حزمه كده جنب بعض بينما المانسوناي بتبقى ثنجلي يعني يعني بنلاقي واحدة واحدة كده في في الفيلد اللي انا برحصه طبعا الايج هنا زايا جنوستيج الايج زايا جنوستيج خلاص اتفقنا الايج شد ويز ماتيور ميراسيديا بتنزل مع ماتيور ميراسيديا بتنزل مع ماتيور ميراسيديا وهي غير اتفقنا برضو ان الايج بتاعة التريماتوت كلها اوبركوليته ما عاد الشيستثومة ما عاد الشيستثومة الاي اي اي اتنان اوبركويت الليف سايكل الشيستثومة الليف سايكل الانسان يصلوا انفكشن بالمنتريشن بالمنتريشن للسكن بالي ايه بالسركار السركارية من السنين في المية وبتبقى فيه سويمينج عمالة كرون في المية لغاية ما ايه تصطدم بيه الإنسان وتختارك للجلد بتاها اي حتى في الإنسان رجله ايده اي مكان مش منه تروح داخله على ايه على الدم على الوقت دي اللي بيه مين اللي هي الساركالية تمام الساركالية بتنزل وبتعمل الجولة بها في جسم الإنسان زي ما انا حكيت كده وتوصل لانه هو الكبير تروح عند الزينو بكلك عند البين او عند الديون وتعمل الدستميليشن للإيج الإيج بتنزل بالطريقة دي الإيج بتنزل بالطريقة دي على حسب نوع الشستسومة الشستسومة منسوني الشستسومة هيماتوبيا مشستسومة جابوبيا الجوها جسم الإنسان الساركاريا بتعمل لص للتيب بتعمل لص للتيب أثناء البريتريشن وتتحول الى حاجة بنسميها شستو سميول شستو سميول اللي هو الشكل اللي احنا شايفينه ده اللي هو ده يمشي مع البلوت سيركوليشن وميجريت للبورتال في الـ في الليبر وبيحصل ماتوليشن لسيبرت سيكس ميل اند ايه اند في يعني الايك او الاستركارية تخشي جسم الانسان تعمل بنتريشن للسكين تخلي بالي من حكاية انها بلتريشل لليس كده عن طريق الجلد مش عن طريق اكري ولا اي حاجة اللي هي الشيستسوبيول السيركالية بتفكت دلها بتتحول الى الشيستسوبيول الشيستسوبيول يمشي مع طيارة دم لغاية لغاية البورتال سيركوليشن ممكن نوصل لغاية الـ الـ اللي هو الليبر ويتحول الى اضل البورتال بي طيب الاضل ميل اند في ميل بيعمل ميجريشن الميزنتريك بنيول او small or large intestine بنيول ده في حالة مين في حالة الجابونيكام والهيمة والايه والمنصومين في حالة الجابونيكام والمنصومين الميل والفيميل ميل حيروحوا لمكانهم اللي احنا بنسميه المكان المحبب لهم اللي هو فين الميزنتريك بنيول بتاع البول والريكتم او ال small والlarge intestine بعدين بيعملوا بقى بعد كده زي ما قلتلك بيمشوا لغاية ميلو بنيول صغير الميل للسيتو فيميل تروح الفيميل ايه تعمل لينج الايج اللي هي سيركليت للليفر وشد في الاستول ده في حاله ميل برده في حاله الايه اللي هي المنسونايت والجمبري بينما الهيماتوبيا من خارج بس ان الميل والفيميل هيروحوا عند البليبسس او الفينس بليبسس بتاع البلط بتاع البلادر وبرضو يمشي مع السيركيليشن وبعد كده في تنزل تضع الاج اللي هي تنزل مع اليوريد ادي الاج هل، ادي الاج بتاعه الثلاث انواع والاج تنزل فيه الايه في الميه الانسان بي يتبول في الميه وبالتالي هتطلع الاج بتاعه الايه بتاعه الهيماتوبيا وممكن كمان يزودها شويه ويروح يعمل عمليه ديتيكيشن يعني مش شرط في المية ممكن يبقى جنب بالمية واخد بالك والمية تطلع مع الايه مع الموج كده وتاخد الايه الفيسز وتنزل بيه النهر تانية طيب ادي الايج بيحصل لها هاتشنج ويطلع منها الميراسيديوم بيخش على الاثنين يخش على ايه القواقع كل على الاثنين من الاثنين بيتحول لحاجة اسمها سبورو سيست فيه الفلزنيات تحول الى مرحلة اسمها سبوروسس. تحول إلى ساركريا اللي هي الانفكتير ستاج. تمام كلام اللي هو؟ لا مفيش فيش هنا. ها هاي هو اللي هي الاسناس تمام زيما الايج يطلع مع الستون او مع اليورين وتوصل الى الفريش ووتر مية عزبة عزة فريش ووتر حتى ايه حتى تعمل الصيف يعني ما ينفعش مية البحر مية الانهار المية العزبة فريش ووتر جاء صلاة هاتشينج اللي هي إيه يعني والليبريت المرضيدي زي ما احنا سمعناها قبل كده المرضيدي بتعمل سوامين لغاية ما تلاقي الازنيل اللي هي الليتر ميدا توس وبعدين تحول الى إنفيكتيف فور كوسيركاس ساركالية ليه فور عشان هي ليها فور كتي اللي هو ده ليها إيه فور كتي نقولهم تانية الساركالية كم نوع عندنا من الساركالية كم نوع من الساركالية اللي هم ايه ولا... سركريون قلنا في فوركو سيركاس فوركو سيركاس, اسمها فورك سيركاس. فورك سيركاس يعني عامله زي ال هو ده اللي هو ده اللي هو ده اللي اللي هو ده اللي هو اللي هو ده حاله ايه اللي بايه اللي هي الفاشيوله الفاشيولوكسيس والفاشيوله الهباتيكا كلهم الانفكتيب يعني مش الانفكتيب نوع سركاريا اسمه ليبتو سيركاس سركاني في نوع ثاني او ثالث في نوع ثالث اسمه ايه اللي هو ايه لا في نوع اسمه ليبتو سيركس ونوع اسمه فوركو سيركس وفي نوع تالي مايكرو سيركس نوع من السركاريا لا ليها من ها شتيج واسمها مايكرو سيركس سركاريا بيبقى احنا عندنا كام نوع عندنا تلات انواع من السركاريا السركاريا بنتريت تختلف يعني الاسكن الساركالية بي يحصل على يعني بتسيب التيل بعد ما تخش جسم الإنسان تتحول إلى حاجة نسميها شستوسوميول شستو زي ما أنت شايف كده اللي هو, الفارمر اللي هو المزارع وده اثناء ري الأرض أثناء ري الأرض طبعا إيه على طول هذه رجلين معرضة ان يخش فيها فتر أه؟ يعني ايه المسبب في الشر نعم <تكلم> <تكلم> ايوه شوف يا سيدي هي سايكل, سايكل. بمعنى ايه الانسان ده لو مصاب لو كان ده مصاب بالشيسسومة وعمل يورينيشا يعني تبوء أو عمل ديتوكيشن في المية، فهو هيدي الفكرة، هيدي الegg اللي هي تبروز دي هيديها للوسط اللي هي عايش فيه. خلاص نزل الegg في المية. الegg هتتحول إلى سركرية في المية برضو، هتحول إلى سركرية. السركرية هتروح تصيب واحد تلين. السركرية اللي هي لها دير دي. اه خلاص هو لو مصاب وراح مثلا ابنه مثلا جابه معاه في الغير ومشي في المية اللي هي الملوسة دي هتروح السركار يقصيب فاصبح الانسان هو مصدر للعجوة وفي نفس الوقت يصاب بالطفل هو نفسه اللي بينزل الاصابة للمية وهو غرض الانسان السليم اللي بياخد الاصابة من المية طبعا زي ما انت عارف ترميح الاجي اللي حتلاقي لسنين والإيك بتتحول الى السركالية تخش إيك وتطلع السركالية تمام؟ زي ما احنا شايفين معظمة السركالية او ال... لما بتخش الجسم بيه باسمها شستوسوميول بتخش على الفينس سيركوليشن على الفينس سيركوليشن ترابل تو زا رايت سايد اوف زهارت واللنج وبعدين تروح على left side بتاع الهارت والديفرنت بوضي أورجن اللي هي الشيستسوميول دي بيقول لي ان مش كل الشيستسوميول بتبقى أضوط مش كل الشيستسوميول اللي هو مرحلة الارضة دي يتحول الى أضوط جوة, جوة جسم الإنسان طب مين من الشيستسوميول اللي بتبقى أضوط لا هي دلوقتي تخشي الجسم الإنسان وهي طبعا كل المراحل دي سواء سركاليه او شيستو سميول او متا سركاليه في الحاجات التانيه يعني مش هنا دي لارضه بنسميها لارضه المرحلة, المرحله الاولى بنسميها اج اللي بينزلها البني ادم اسمها اج تتحول بعد كده الى لارضه وبعد كده اللارضه تتحول الى قضا هو بيقولي ان مش كل اللارضه لو سمينا شيستو سميول لارضه يعني مش كل اللاربات دي حتتتحول الى قضا وبعدين بيسأل سؤال بيقول لي طب مين من اللاربا تفتكر يعني ان اللي هتنجح في انها تبقى أضل يدروك تدوها جسم الإنسان الشوستي سميول وماشي مع تيار الدم مين منها اللي حيبقى أضل ومين اللي مش حيبقى أضل ما لسه ما وصلتش يدروك لسه في مرحلة إما ديور لسه إما ديور اسمها شستو سميول. انت مين فيهم اللي حتنجح انها تبقى اضب تفتكر مين فيهم انت لو ماشي السبق عملاق الجامعه مين اللي حياخد الجايزة اللي وصل بين بس اللي حيوصل اللي هبداد هيتحول لأضم يبقى اللي حيوصل البورتال سيركيوليشن ويوصل البليسوس والقصه يبقى ايه يبقى يبقى اضم زي ما هنشوف في السلايد اللي جاي زي ما هنشوف في السلايد اللي جاي هنا بيقول لي only ده بيكمل الكلام بتاع الصفحة اللي فاتت خلي بالك بيقول لي only الشست سميون زوز بتعود على الشست سميون فقط أولئك الذين يصلون إلى النظم البوابة، عند تبعنا البوابة الس circulation ولونه دي كلها هي اللي هتبقى أفضل. اللي هتوصل البوابة الس هي اللي هتبقى أفضل او زي ما انت قلت اللي هتوصل الهبتهات تبعها. شو السوسمة هما خلاص بيناس بلكسوس وبراضم للهبتات. طب شو السوسمة من صناع وجبان كم مزنتريك بيناس بلكسوس؟ السمول تريننج هي كبيرة شوية كبيرة شوية بس مفروض انت تترك شوية فيها عشان ما تنسهاش كلمة فينس بليكسس مكررة في الاثنين فينس بليكسس مكررة هنا وهنا بس هنزود عليها حاجة في الهيماتوبيا هنقول فينس بليكسس اف ايه اف لاطا خلاص في الهيماتوبيا في المنسوني والجابونيكا هنقول فينس بليكسس ونحط جد حاجه حاجة اما نقول فينس بليكسس of small or intestine ياما نقول ميزنتريك فينس كلمة ميزنتريك الميزنتري اللي هي المساريقه قبل related to small intestine فبالتالي لو قلت كلمة ميزنتريك هتبقى في الطريق. قلت ميزنتريك فينس of large of intestine. خير وبركة اجابة كاملة وتمام تمام طيب ده كلام جميل في البين زي ما انا شرحت في البين في الوريد يعني الميل وفي الشيستوسومه كاري الفيرتلايزد في ميل يبقى الميل والفي ميل كوبيوا اللي ماشين مع بعض بيمشوا ترابل اجل الغلاظ السليم عكس طيار الدم لغاية ما يوصل الى همار وبنيول الى بيل صغير لغاية ما يوصل الى همار وبنيول حيث ويرن الميت الميل بيعمل ليف يعني يغادب الفيميل يسيب الفيميل يعمل حركة ايه نسميها حركة ايه لما تمشي سوا وتقوم خناجة واحد يجي او واحد يا يس نخبه ويسيب الباقيين هم اللي واجهوا التلاقي يبقى يعمل حركه ايه هتحجي اه هنا الفيميل الميل هيعمل حركة نداء هيسيب الفيميل هي اللي تكمل المشوار هو كده ايه اشتكى بالايه باللي بالي سواها يعني. تمام طيب هنا هنلاحظ ان هيحصل ترافل الفيميل بقى تعمل رابل اجانس البلد ستريم لغايه ما تعمل عملية الـ الـ الـ نخلص يا شباب هنخلص بدري عشان نتكلم شويه على موضوع الاختبار بالنسبة للاختبار يا شباب المدرج التاني ده فاضي من 8 إلى ما اليوم؟ مضارك اه, اليوم مضارك. آه. لا يوم الخميس اختبار <تصفيق> مكتبار مش الخميس كهوه بكرا الخميس لسبوع التالي <تصفيق> بيبقى مكفول يعني ولا بيبقى؟ <تصفيق> هذا القاعة الوحيدة اللي كل يوم عقيتنا هي ها؟ هذا القاعة الوحيدة اللي كل معطيتنا عقيتنا هي احدا القلاب سنة رابع وصندف على سنة رابعة حتى على الطبيعي ها؟ ولا في قاعده يعني قاعده الثانية ممكن تكون مقفوله حاجه الصيدله متبعت اه ممكن تكون مقفوله طيب يبقى كده بقى امتحن في في ان شاء الله يوم الخميس الخميس بعد القادمين انتا عمي خاصي فيها حاجة فيها <تصفيق> لا مو بس دي مرة الوحيدة ترويه هناك نخليك اماية بتاخدوش حاجة فيها السنادي اماية جهل انتو عارفين مكانها خاصة احنا عندنا من تمامية العشرة وانتحنا اظن ما فيش اكتبارات يوم الخميس غير هو البعض سنة بابا ابوي بيقول عندهمش حاجه على الجدول 8 ل فممكن نحدد معاد الاختبار و <تصفيق> <حاجة. تصفيق> <تصفيق> <ماني عمي. تصفيق> مش حاسس نخليه تسعه هو هيبقى امتحان عليه هو <تصفيق> الامتحان حياخذ نص ساعه يعني احنا روحنا خلاص نروح دي اللي غير قصه النهارده اربع محاضرات خدنا خدنا انتكشن في وبعدين وبعدين السيبا بتاعنا وبعدين السايد وبعدين اربع محاضرات خلاص كده شباب هنمتحن ان شاء الله و اي تغيير احنا على القطار مع الشباب يعني اه اربعة وشرين سؤال و عليهم اتناشا درجة انك شا الملتجش اربعة وشرين سؤال عليهم اتناشا درجة و ده اول اول قوز و انك تجيب فيه درجة قويسة لان انت لسه واخد جزء جليل واخد جزء محدود المرض اي حدثي يعني وان كان برضو الامتحان الجيح يبدو محدد برضو يعني مش مش حنرجع للنهان والامتحان اللي بيبقى شامل الامتحان النهائي. الامتحان النهائي بيشمل من اول ما خدت لآخر ففرصتك ففروض ركذان. نهاية الترمال الترمال الأول نعم. نهاية الترمين ولا لا نهاية الترم الأول الواحد ونهاية الترم الثاني الواحد. يعني الترم الثاني تبدأ. <تصفيق> بتبدأ جديد. الترم الأول خلاص خلص. الجديد الترم الثاني. فانتوا في المحاضرات اللي احنا وصلنا على قرار كويس كوي تقروها ده ال... مباشرة جدا ماش ولا لسل ولا دوران ولا اي حاجة يعني مجارة انك بات تقرأ المحاضرات وتقرأ المحاضرات وتركز كده فيها وتعمل تمام تعتمدش على اي حاجة اجارها عن نفسك هتبص تلاقي نفسك ايه جاي بدرجة كويسه وانتو ماشاء الله سابعين ولا أكتو أربعين احنا كان خمسة وسبعين ها ثمانية وسبعين فيعني مفروض مثلا ان نص الناس تجيب بول مثلا تجيب الضلج النائي مفروض يعني عدد كبير المفروض نصهم كده يوم راكس تركيز عالي والنص اللي بعديين في الضلج كده مثلا لان العملية دي صعب من خلال كلامي عرفت ايه المهم يعني عرفت ايه هو اللي ممكن توقف عندنا شوية او الحته ان شاء الله دي درجه كويسه لو هو الفوز الاولاني ده في خلاص على ان شاء الله تسعة بس ما تسعة يبقى تسعة في تسعة بص كده في 97 ان شاء الله خلاص 96 نبدا 9 وبحس على تسعة ونص كده نبدا نخلص باذن الله معه. ان شاء الله ما <تصفيق> تتاخروش والطريق كل الناس عارفه الطريق عشان يعني المفاجات الغريبه السنه اللي فاتت كنا بناخد محاضرات هنا وقلنا الامتحان هنا مش عارف كويس جيت ما رجيتش حد فبتصل على اللي غيري يا جماعه انتوا فين؟ جار مش عارفين الطريق طب ايه ليه, ليه يعني راحوا في قاعات تحت تبع امتحانات في صيدله وافتكروا ان الامتحان في القاعات اللي هي بيمتحنوا فيها اخر السنه طب احنا اتفقنا على المكان قلنا المكان في بي اتش 4 جوش يوم الامتحان اتلخبطوا وطبعا استنوا نص ساعه كامله لغايه ما ايه لغايه ما يجول. يبقى فيه التزام تسعه يعني تسعه ونتجمع كلنا أبقى. أبقى. أبقى في قفصه ان شاء الله طيب هنكمل باجينا جزء بسيط كنا بنتكلم على ان ايج كله بالنسخه المنتجه الايج اوبشنز سومه بنسمع على يا شباب كنا بنقول الايج بتاع السومه بيتصل الى اللومن لاضب لضب في حالة تشمس شامة إيماتوبيم وبحالة ووإلى خلوة التكعجنتلثة في حالة كم هو المانش في يحصله اليمنيشن في اليورين عرفته في ايه او أو في تيسس عرفته في حالة ايه وممكن يبقى ميكس اليورين مع لض ونسميها إيماتيوريا او ميكس حتى مع ميوكرس وبنسميها النحات التجزم التالي يزينتري عند الملك الايه لما بيحصل له او start to shift from one to 2 months افضل تقريبا ده اللي احنا بنسميه بري بيتن اللي اتفقنا برضو ان احنا بنحتاج نعمل سيرولوجي كان اسمه ايه الاختبار اللي خدناه امس اللي هو اللي خدناه امس كان اسمه ايه دايت <تصفيق> <م fulfil> <Blog aspireragt angels Alba> e لكن احنا يعني عايزينك اللي تتذكر وبس من القصه انه في حاله لما يبقى في مثلاً, مثلا في حالة الفاشيولا مثلا في في الاد ستيج أو هل هينفع سورو إكزامينايشن لا مش هينفع عشان ايه عشان في مري بيتيرم طويله فبالتالي بنعمل سيرولوجي كلمه سيرولوجي دي كافية كلمة سيرو معناها ان انا عايز اعمل ايه ان انا عايز اعمل سيرولوجي السيرولوجي ده او اللومينسي زي ما انت عايز تسميه بيشمل مجموعه من الاختبارات خدنا واحد منهم اللي هو الاندايركت بين المنش ده شكل تشريح بيبين المذنطيريك بلكسوس والفينيس بلكسوس بتاع البول ده المذنطيريك بنس بلكسوس المذنطيريك فيناس بلكسوس الحتة دي الضيجيسب ترياكت والمذنطيريك أارترز ار... الحتة دي من التجمع الدموي بين و... اه... وآتري اسمها المذنطيريك بلكسوس الجزء ده اللي هو الفينس بليكسس اوف بلادر او بيسموه فيزيكال فينوس بليكسس اللي هو اللي هو الجزء ده عند الكتنى عند الكتنى وعند وعند الجور بلادر فينوس أو اوف بلادر اللي هو في الجهاز الهضمي البري بيت انتبيروذ اللي اتكلمنا عليها في الساكاشر ويوم الحد اللي فات ان هي زي نيشير 1-2-2 مونتز بوست انفكشن ديو تو سكن انبيجان باي ساركاريا ان في البودي كل ده في البودي كي وتحولت الى شستو ومع ذلك مفيش شيدنج للأيج الايج مش نازله فيه مش نازله فيه سليوري فدي بنسميها بري بيت يبقى هي الثري بيريود ايه هي الثري فيت بيريود كمان يبقى هي <تصفيق> ستارت from infection من اول ما السكاريا ده بيسمى until للايج في سواء اليورين او سواء جوي او ايه او الاسكالية طيب هنشوف مع بعض هنشوف مع بعض السمطوم اللي بتظهر على الانسان خاصة الاسكالية بالسركاريا فهيحصل على الاسكال ديرماكايت يعني التهاب التهابات على الايه؟ على الجن نسميها سركاريا نسميها سركالية ديرماكايت طبعا في شكل اريتيشن وبيتيكي بتيكي يعني معناها نوجب دمويه او نزافيه بتيكي هيموريج وراش راش اللي هو برضو طفح على الجلد اسمع معايا خلاص كلها خمس دقايق وهنخلص فحاول ايه حاول بس تصبر شويه باين يبقى عندنا اول مرحله اللي بنسميها سكين انفشن سكريه دخلت الجسم بتعمل على طول سكين راش وبنتيكية الهيموريج وبتعمل اريتيشن تعمل اريتيشن طيب بعد كده الشيست سوميولر مايجريشن الساركريا تتخش تتحول إلى حاجة سمناها ايه شيست سوميول سمناها شيست مايجريشن حركة انه هو هيحصل فيها ايه هيحصل فيها برضو قراش وارتكاريا وفيفر وماليس ضعف للجسم التهاب الكليوي ومجالي عشان راح على البوت وال circulation تخلي اللفار ينتضرخة. فيرم ناس نيمونيا فيرم ناس نيمونيا كلمة فيرم ناس جاية من برزات كلمة فيرم ناس جاية من, من برزات. نيمونيا يعني التهاب الشعب الهوائية ليه؟ لان هي تعمل من زي ما قولنا راحت الهارت وراحت بالlung. بننت على ايه على الجسم كله طبعاً السي بي سي او البلاود فيلم هيبقى فيه زينوفيليا وهيكون ليكم سايتوز المرحله الاولى كانت السكين انفشن المرحله الاولى كانت ايه سكين انفشن المرحله الثانيه اللي احنا قلنا عليها هتبدا في من تضع الايه فهياحصل حاجة بنسميها تيشو إيه كبير. الإيه عمالة تتفاعل مع مين؟ مع التيشو بتاع الجسم الإنسان. ودي بتحصل من بعد شهر إلى شهرين من الإصابة. بلاقي برضو الفيلمتو اللي سيلبرولي بشكل غرانديولوما. هلاقي في البداية هلاقي فيها عبارة عن إيه ممكن ألاقيها في اليورين وفي إستول. في الآخر هلاقي حتى بالإيه أو بود بندج. لازم نتكلم يطلع بره يا جماعة اللي عايز يطلع بره اللي عايز يطلع يتكلم بره نقول باقي خمس طيب المرحله دي سميناها استيشو ايد بيريدز هي مرحله خطيره جدا من الاصابه في الايه من الاصابه في الشستوسوما الا. احنا ان ال هي اللي هي اللي تعمل او هي بتاع مين بتاع إيش يستسوه؟ نتيشو إيه في فيروس؟ نتيشو إيه فيروس في حالة الاستسوس؟ إما توبيوم بيحصل منها تيك إنتيجشن برضو هايبريميا إحمرار على الجلد ممكن يحصل إمات يوريا وهي مهمة جدا إمات يوريا علاج الدم بدأ ينزل البول مدمم البول مدمم إمات يوريا ممكن حتى يحصل ديس يوري. يوريا يعني اليوري نفسه يبقى فيه صعوبة في اثناء نزول او يقل في الكمية بتاعه وبعد كده في الليد ستيج, الليد ستيج يعني ممكن يحصل ديس يوريا او حاجة نسميها فريكوانت مكتوريشن مكتوريشن يعني يبقى البول متقطع يبقى البول ايه متقطع في الليد ستيج ممكن يحصل باتش على الاسكنس ستايتس انتهاب ليه البلادر او نيفرايتس انتهاب للكدني نفسها هايدرون نيفروزيس الكدني ممكن يبقى فيها تخش عليها سوائل ومية كده وتكبر في الحجم التريشا تقرحات وماليجنسي اللي هي البلادر كارسينوم البلادر كارسينومة طبعا مشهورة جدا دي في الحصابات الناس اللي كان عندهم بالهنسية قصه البلادر ايه كارسينوم. كالسينوما او كانصر يعني كانصر حاصل في الجول بلط دي طبعا من الحاجات خطيرة جدا اللي ممكن تكون نتيجة حصول الايه البيل هابسكين طيب المنصوناي والجابونيكم اللي بيروحوا على الانتسل المنصوناي والجابونيكم اللي بيروحوا على الانتسل ممكن يحصل في الانتسل ابسكين خراريج في الانديستين طبعا هيبان على الانسان في البدايه ديزنتريا ديزنتري او تنسماس اللي هو يعني ايه تقمصات معويه وممكن بعد كده يحصل الفيبروزيس في الانتستين الولد وده بيبقى في حاله يعني عشان حصل سكندرينفيكشن للاصابه زي ما احنا شايفين كده الايك لما يحصل حواليها ريكشن من التشو دي مثلا حاصل جرانيلومة في الليبر بتاعك في الليبر ممكن يحصل لبر كمان عشان الاج ديبوزيشن بتقدي الى انه يحصل فيها ايه وبيحصل كمان للبورتال بيل يعني البورتال بيل ممكن يمتاد من الاج زي ما قلت لك الاج حاجات خطيرة جدا في حالة ايه في حالة ايشستسون دي يا شباب لو خدتوا بالكم كلمة الهبات وميجالي والاسكليين وميجالي والجروس انلارجمنت بتاع التسوفيجس والجاستريك بين واللي هو ممكن كمان يحصل فيه رابتشاك وتير من الأسانيس حد التسوفيجية فين كانت مشهورة عندنا حد فيكم يسمع عن عبد الحليم حافظ اللي هو المغني يعني زي عندكم هو زميل بالوقتي واحد عايش ربنا يطول في عمره يعني لو مين؟ محمد عبد. هو زميل ازامين يعني نفس الجيل بس محمد عبد يعني ربنا يبالت عمره كان دلوقتي تمانين ولا كان؟ ها؟ سبعين مين سبعين تمانين بس طيب بقول لك؟ يبقى صحة و سبعين من, هو؟ من هو؟ لو مات حد تقول انا نجيب اعضائك طيب. فعبد الحليم عبد الحليم حافظ كان واخد بالهاتف وهو صغير فكان مشكلته ان حصل عنده موضوع جاستري بيننا رابتشر يعني يتخيى دم. دم فكان يفضل صاحي هو طبعا لم يتزوج وكان عايش مع, مع, مع اخته في بيتها يعني فكان يفضل صاحي وهم نايمين كان يفضل اقصد صاحي ما ينامش وهم رايمين عشان لو طولوا النزيف ده يعني مين هيبطله فكان يخلي دايما نومه في اصناف صحيان البيت عشان لو حصل هو كان على طول يطلع الدم من الفم يعني طبعا هي كان معروف انه واخد اصابه بالالتهاب وعملت بقى المشاكل اللي احنا عاملين نحكي عليها اللي هي الزوفيجيت نعم ايه ليها علاج طبعا بس كل مكان مبكر كل مكان كان احسن يعني كل ما الواحد يعني لو الواحد هو صغير لازم في الغرفه الدم وراحت عاليه كل ما خدناها انا خدت انا موصل بس كل ما خدت علاج بسرعه وبسطت تنزل الميه يعني الضغط مش تاخد العلاج وتنزل الدهون برضو في النيل ما خلاص هجي لك تاني لكن في ناس ما فيش الضبطه هو مش هي مش ادمان ولا غيره هو واحد مزارع بس هيبطل يزرع الارض وهو كل يوم بيفتح الجناح والميه تيجي وبيخوض برجله ومفيش مش هيقدر يبني على نفسه عن الايه عن الـ الشغل بتاعه فهو وأولاده وبتاع كده يعني كله رويه رايحهم رايحهم لمشاه ولمشاه فده السبب ان هو بياخد الاصابه وعليه اصابه وعليه اصابه فده السبب فدي اللي هي المشكلة اللي انا بحكي لك عليها اللي هي بتعملها الايه? بتاع في بعض حاجتين بيحصلوا حاجة بنسميها كتاماسندروم وجاوبارا هايبر سينستيفتي نتيجة الإصابة بإيش استسما جبركم هايبر سينستيفتي في شكل ايه? في شكل فيبر ومايلجيا وأرثرالجيا وهكذا دي تحصل نتيجة الإصابة بإيه بإيش استسما جبركم اللي احنا بنسميها كتاماسندروم هايبر سنسيفتي <سيوع> عباره عن هايبر سنسيفتي حاصله مش بالايه مش السوسوما جابوليت تمام في حاجه ثانيه برضو بتخص اسمها سويمرز ايتش ودي عباره عن سيركارياس درماتايتيس يعني السركاريا لما تخش في الجسم تفضل انها تعمل ايه درماتايتيس تعمل التهاب في الجلد ف بالتالي ده حاصل ليه؟ اللي اللي باين على الجسم دي شايف؟ كل الانتشار الاحمر ده. دي عبارة عن skin invasion بالسركاريا. بس هل السركاريا تصل هيوما شستسوما ولا في انواع تانية من السركاريا أو شستسوما بتصيب الحيوانات؟ في انواع تانية بتصيب الحيوانات. فدي تخص على جسم الإنسان نتيجة دخول سركاريا. بتاع نون هيومن شستوسوم بتاع ايه نون هيومن يعني بتاع طيور بتاعه اذر انيملز وبعد كده طبعا بتعمل سويمن في الميه وتروح تختار جسم الايه جسم الانسان والتيركاريا دي مش بتوصل الى الفاينل هابيتات بتاعتها لكن هي مشكلتها في حدث الديارمايتيس والإتشنج والارتكارية الويل دي بنسميها ويل النقطي بنسميها ويل اللي حاصله وطبعاً الويل دي بيصلح ثاند إنفكتشن يعني ممكن يحصله برضو إيه بكتيريا إنفكتشن تتحول إلى بيوجينيك ويل التشخيص الهيستوري اكسبولجر اكسبولجر او حتى واحد عايش في الانزيميك اريا زي ما لك المناطق الفرويه على سبيل المثال الكلينيكال بيكشر بتختلف حسب ال الستيج اوف اللاب ديجنوزيس اللاب ديجنوزيس بنعمل عملية يوريناري اناليسيس يورين يورين اناليسيس يورين اناليسيس ودايما اليورين قبل ما بيعملوا له اناليسس في, سنطر في سنطر العينة بيلففوها السنتربيوجي ويأخذ من السيدمين كاليورين فبالتالي السيدمينتيشن <serving Pokemonapan> اللي بيحصل ليه ده الـ... <مثله> مهم جدا الدايركت Direct Stool اللي هي عشان ننتصينا Examination وبعد كده هنأخذ ان شاء الله في العمل حاجة اسمه جاتو كادس تكنيك هنأخذه بالتفصيل الانبيريكت اللي احنا خدناه في العمل الاسبوع ده اللي هو الانبيريكت ايم الويتنيشن تسك او سيرولوجي سورولوجي ميسوت وديه تشمل الالايزا والامنويني فيوليسنس والكومبليمنت فكسيشن يعني اختبارات كثيرة جدا خدنا مثال ليهم اللي هو الاندائركتيم أو بلوتنيشن تيست وطبعا السي بي سي أو البلاط فيلم اللي بيبين الانيميا واللوبيسيتوزس والإيزينوفيليا وبنقول انه موضوع الأنتي بودي تيست مهم ويوسفول في في حالة ال اوف إن كيس أو يعني لو عملت اندائركت تكنيك تستور ومرجتشي حاجب بس هو موضوع سرولوجي ما بيعرفنيش إذا كانت الإصابة جديمة ولا جديدة يعني آه فيه تيتر وفيه إصابة بس حتى لو الإصابة جديمة برضو هتدي بوزنطف ولو الإصابة جديدة هتدي بوزنطف في حالة اليوريناري الشيستسوم اللي هو الهيموتوبيا ممكن الناس تعمل x راي أو تعمل ألترسينوغرافي يعني تخش كده وتعمل اللي هي الأشعة الريفزونية على البطن والحيات دي الانتستينال برضه ممكن يتعمل ريكتا سواب, سواب او كلونوسكوبي برضه حاجات بتصور وضع ايه وضع الميكوزا بتاعت الانتستين والالترسونوجرافي اللي هي الاشعه التلفزيوني التريتمنت برضه بالبروجيك وانات بريفينشن كنترول الهيلث <تصفيق> ايدوكايشن <الـ تصفيق> والموضوع ان انا افويد المية اللي هي ملوثه بالسركاريا اي سؤال يا شباب اي سؤال <تصفيق> اتفقنا ان شاء الله على الاختبار الساعه تسعة بعد اطفالنا